ما نزل الرحم وقلبها الحاسم بيوم الطف تنعلك قرار نازل ما تهز قلب السيوف نزل الرحم هل تشوفوا وقاعد غيب ورآ هل تشوفوا هذا نجلل حسن هذا من صلب حامل دخيل رفع صمصام بيمين ورا وعد وانه الويل من هجم قام يتفاقر بالحسن ذاك الجليل سيفة ظل يرعد عليها والنهار انقلب ليه سيفة طفار الغضم طار يا فتاه الغضنفر قال <سؤال> فالشرك <سؤال> الجامع نا تهز قلب السيوف عد نزله حومه عزم يم عمل حسين قال له خذ هاي الوصية من الحسن وقرى هزين حسين بالطف تفدي روحك للي ظل بل بلا معين قبل حسين ويقل له مثل ابوك احمل عري شجاعة كل قناعة كل شجاعة كل قناعة حسين قل له مجاذب ابوك امردشوف yan gelan jahad abu kanard shouqo haza lel homa wa galaba Arnig na de'i al a'ade وقع ادخل قرآن اذهب هل تشوفوا من سمع من نبليم الفعل الكريم وصال صلاة مع عالعدن قلب الجحيم اتزال الحمر يمينه اتزال الحمر يمينه وظل يصب بها الحميم شردة تجيو شالو مية وقامت تهيم هل تنادي هل بوادي هل تنادي هذا مو واحد نساوي خبلو هذا مو واحد نساوي خبلو هدى <تصفيق> سل الحوم وقلابه حاسم بيوم ونطفوف سنحان الكارا نازي هاتي هشقر بالسيوف هدى سل الحوم وقلابه حاسم بيوم هل ينادي <الي <الي <وقع> هل ينادي هل ينادي هل ينادي هل ينادي وقاعد خبر آرد هل تشوفوا وقاعد خبر آرد هل تشوفوا المعارض نوم وصلت لحد الرجاب هل كتايب دخلها يفتحني <سيفة> هالرقاب حملت وادل طفج تزهي قلبت عليهم قراب <قلع> ومارد منهم صارت وصمت الحب الرجاب الكتائب لو دخل هالس يفتحني هالرقاب, <سيفة تحني> هالرقاب> ملت واد القفج تذهن قلبة تعليهم قلق كل بطل غليت جندل شاط وانواع العذاب جن قيامه من حسامه جن قيامه من حسامه ملت طفها وضليد وسعلى الأنوب ملت طفها وضليد طب ابو ينع عليك يا قلب السيو الهندسه الصوتيه والتوزيع باقر الحاتم المونتاج محمد العبودي على اعادي على وضعت خبر ارادها بهل تشوفو بصوت المنشد الحسيني عدنان الوايل الكلمات للشاعر الحسيني المبدع ابو هاجر السوداني ونسالكم الدعاء وضعت خبر ارادها بهل تشوفو وضعت خبر ارادها بهل تشوفو